في ظلال, في ظلال السيره, السيرة. ما الذي يحزنك يا ابن عبد الله س ف ي ن ة ق ا د م ة من البحر ا ل أ ب ي ض تتلاعب بها ا ل أ م و ا ج حتى حطمتها قرب م د ي ن ة ج د ة وكان من بين الناجين نجار الرومي وهو ا ل آ ن ي ت أ م ل ه ا على الساحل أ م ا في م ك ة فكان محمد عليه السلام في ا ل خ ا م س ة والثلاثين يشارك قومه هموم مدينته وشؤونها كانت ح ا ل ة ا ل ك ع ب ة يرثى لها فهي م ه ل ه ل ة وتحتاج إ ل ى ترميم كانت لها زاويتان فقط أ ي على ه ي ئ ة الحرف ا ل إ ن ج ل ي ز ي دي جدرانها ح ج ا ر ة بعضها فوق بعض ا لا ل طين بينها هدتها السيول وغيرها الزمن حتى أ ص ب ح ت ق ص ي ر ة تستطيع العناق القفز عليها ولم يكن لها سقف ف إ ذ ا أ ر ا د و ا كسوتها أ ح ض ر و ا قطع القماش ثم وضعوها على تلك الجدران وكان الحجر ا ل أ س و د بارزا فوق السور أ ر ا د ت قريش بناءها وبعد مشاورات قرروا أن لا تبنى الا تبنى إ ل ا بمال حلال فلم يجدوا ما يكفي لبناءها ل أ ن الربا كان فاشيا بينهم سمعوا بخبر ا ل س ف ي ن ة فتوجهوا نحو ج د ة فوجدوا النجار عندها ف ا س ت أ ذ ن و ه باخذ الخشب ف أ ع ط ا ه م إ ي ا ه وفاوضوه لصنع سقف ا ل ك ع ب ة وبابها فوافقهم وسار معهم ولما وصلوا أ ح ض ر و ا ا ل ح ج ا ر ة من الوادي ثم هدموها و أ ع ا د و ا تشييدها بارتفاع عشرين ذراعا كان محمد عليه السلام يشاركهم ب ر ف ق ة عمه العباس وفي يوم انحنى ليحمل حجرا وكان إ ز ا ر ه ضيقا يعيق حركته ف أ ش ا ر عمه العباس عليه أ ن يرفع إ ز ا ر ه فرفعه فبدت عورته وهو يسير في مكان يقال له أ ج ي ا د و ف ج أ ة أ ص ا ب ه شيء لم يره وصوت مصاحب يقول له غط عورتك فسقط مغشيا عليه وسقط الحجر بجانبه ر آ ه عمه العباس ف أ ل ق ى حجره وركض لاسعافه فوجده ينظر إ ل ى السماء فقال له ما ش أ ن ك فقام و أ خ ذ إ ز ا ر ه وقال نهيت أ ن أ م ش ي عريانا فكتم عمه العباس الخبر عن قريش خشيه أ ن يقولوا مجنون نهض محمد وعمه و أ ك م ل ا عملهما لكن البناء لم يكتمل فقد نفد الخشب والمال الحلال ولم تستطع قريش سقف كل ا ل ك ع ب ة فاكتفت بسقف المربع الحالي وتركت الجدار القصير المنحني الذي يسمى الحجر دون سقف انتهى البناء وعاد محمد إ ل ى بيته لكن خلافا وقع بين أ س ر قريش من هو ا ل أ ح ق بوضع الحجر ا ل أ س و د في مكانه ارتفعت ا ل أ ص و ا ت وعلى الضجيج واهتزت ا ل أ ي د ي حتى كادت تمتد للسيوف كادت الدماء أ ن تلون جدران ا ل ك ع ب ة ا ل ج د ي د ة فقال أ ح د الحكماء اجعلوا بينكم حكما فاقترحوا أ ن يحكم بينهم أ و ل من يخرج عليهم ف أ ش ر ق محمد عليه السلام فقالوا أ ت ا ك م ا ل أ م ي ن وقبلوا أ ن يكون حكما فوضع الحجر في ثوب ثم دعا ت ب ا ر أ س ر ه م وطلب أ ن يمسكوا ب أ ط ر ا ف الثوب معه ثم حمل الحجر فوضعه بيده في مكانه ارتاحت قريش لهذا الحل لكن محمدا لم يرتح بعد إ ن ه يتساءل ما هذا الصوت الذي صاح به ما هذا الحجر الذي يسلم عليه خارج م ك ة كلما مر به كان يخشى البوح حتى ضاق ب ا ل أ م ر في غ ل ا ل ا ل س ي ر ة